بين المسيحية وبين بقية الأديان السماوية وخاصه بينها وبين الإسلام ولذا نلاحظ أن القرآن الكريم قد ركز كثيرا على تفنيد هذه الفكرة فكرة التثليث لأنها فكرة عقيمة وغير مقبولة بالمرة ولا تتفق مع المنطق السليم الذي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 فكانت هذه الفكره موجوده في الثقافات القديمه في الحضارات البابليه والهنديه وحتى المصريه فثلاثيه اوزوريس ويزيس وحورس هذه هؤلاء الالهه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 نراها مبسوثة في ثنايا كتب وأفكار هؤلاء الفلاسفة من أين جاءت هؤلاء قبل الميلاد بثلاثة قرون فما بالك بعد الميلاد أفلوطين نفسه نفسه أفلوطين في سيرة حياته يقال أنه انضمت إلى الجيش الروماني الذي ذهب لفتح بلاد العراق وفارس ولعله يصل إلى الهند ويطلع على أفكار الفلاسفة الهنود بطين الإسكندري فكان إذن هنالك يعني أعجاب بالفلسفة الهندية وبالتراث الفلسفي الهندي وليس غيبا ليس غريبا يعني أن تصل هذه الأفكار وتكون في منح تحريف اليوم ناقش عقيدة التثليث كما هذا اليوم هو مناقش عقيدة التثليف ناقش هذه عقيدة لباحثين ننقلها بعض الباحثين في المسيحية ننقل قسما منها لنرى هل تتفق مع العقل السليم ومع المنطق الصحية أم لا تتفق هناك رأي ليوسف قوست يقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانين متساوية الله الأب والله الابن والروح القدس ثلاثة أقانين وقلنا الأكنوم هو الأصل ثلاثة أصول متساويه فإلى الله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 في هذه التعددية المفرطة. ويليام باتون يقول إذا رمنا أن نفهم طبيعة الله في المسيحية فهناك نرى الله الذي مع عاش معه يسوع في صلة وثيقة لا تنفصم عراها صلة الابن بالاب.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 تكون مع شيء واضح وشيء محدد أما ما دامت قضية أسرار وفوق مستوى الإدراك فبعد هو يلغي أي, أي تحليل عقلي للمسألة أو أي مناقشة عقلية للمسألة فهو مسمى في أسفار اليهود كلمة, كلمة الله وهي ذات العبارة المعلنة في التوراة ثم لما صعد إلى السماء أرسل روحا ليسكن بين المؤمنين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 حينما حلل مفهوم التثليث وكيف يكون هناك ثلاثة أقانين في واحد فقال في وقتها إذا تذكرون أن الله محبة كنه كنه الإلوهية هي كامنة في المحبة وهذه المحبة لا معنى لها إلا إذا تجلت في محبوب في شخص آخر يحب هذا هذا الشخص هو المسيح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 كيف يكون مخلوقا وكيف يكون قديما لا هو وجد المسيح من طبيعه الله طيب ويقول ولد الله ولد الله الابن منذ الازل نتيجه لحبه اياه الله الابن ولد منذ الازل نتيجه لحبه حب ماذا حبه اياه نتيجه حب الله له ولد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 تأتي بدليل وطبعا كل إجابة على هذين السؤالين هي توقع قائلها في ورقة فإذا قال ولادة طبيعية كما هو الحاصل بالنسبة للبشر فالله استحال إلى مادة وإلى شيء مجسد وهذا غير ممكن يعني هذه من صفات الحادثات وإذا قلنا ولادة معنوية فإذن قضية أن كيف نفسر بشريه السيد المسيح عليه السلام أو كما بتعبيرهم ناسو ناسوتية للجانب الناسوتي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 للقول بالتكليف ثم الا تستلزم حاجه الله الى ابن او ولد نقصا بالنسبه اليه حتى هو هو اراد ان يبتعد عن هذا الموضوع قال انه لا يمكن ان هذا المخلوق او المولود يكون يعني اللي يكون أو هذا اللي يكون مدار محبة الله لا يمكن أن يكون إله ملاكا ولا بشرا، لأن الله سيكون بحاجة إلى ما هو نقص. كذلك نفس الإشكال يمكن أن يثار أن أن مجرد حاجته إلى ولد أو إلى ابن كي يكون مجلس لمحبته وتحقيقا لتلك المحبة هو كأنه يحتاج أن بحاجة والحاجة نقص أن الله محتاج.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 ولكنها هو طبعا تناقضات هم يقولون أنه من قول ثلاثة آلها إنما ثلاثة أقانيم لكن لاحظتم أن هنا تصريح هذا أحد كتاب المسيحين يوسف بوس يقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة اقانيم متساوية الله الأب والله الابن والله الروح القدس لا آلها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 وعدم الكمال لكل منها وحده وصفة النقص هذه تنافي الالوهيه أيضا هنا يعني هذا الإشكال المطروح أن الاعتراف بوجود ثلاثة أقانيم كل واحد إلى صفات أول شيء بيناتها نسبة والنسبة تقع بين حدين هذا أمر عقلي بينها نسبة ثم أنها بينها لكل منها صفات ولكل منها واجبات واجبات الروح القدس غير واجبات الابن وغير واجبات الاب لكل منها واجبات معينة فهذا معناه أن هناك تغاير وهذا عدم عدم الكمال هو عينه يعني الواحدة كل منها على حدة لا يتوفر له الكمال وهذا أيضا نقص لا يليق بالكمال الإلهي فصفه النقص تنافي الألوهية الكمال غير توثر لكل منها ثالثا يقول الأب بولس الياس أن الولادة حصلت منذ الأزل ويقول القس بوتر أن للمسيح نسبة ازليه سرية إلى الله وهذا كلام يعني لو دققنا في كلام إنشائي غير مفهوم حصلت منذ الأزل كيف الولادة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 هناك حد هناك تناهي في موضوع الزمان فهذا ينفي إلوهيته فإذن هو مخلوق حادث الأمر الرابع فكرة الصلة الوثيقة التي لا تنفص معراها بين الله ويسوع والمحبة السرية التي ورد التعبير بها في أقوال المسيحيين هذا أمر غير مهم هو أمر خطابي هذا إنشائي محبة سرية وصلة لا تنفصل معراها كلام خطابي أو إنشائي فإذا كانت من قبيل الحب والعاطفي والحنان فهو من خواص البشر وهذا يعني أن كلا من الاب والابن من بني البشر إذا قلنا أنها من نوع الصفة العاطفية لا كان المقصود هو شمول الله للمسيح بلطفه ورحمته فذلك لا يستلزم بنوته بنوته مطلقا ما في داعي للبنوة هنا لأن هذا اللطف يشمل كل الأنبياء والصلحاء فعلا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 أو انتزع ودخل في رحم مريم سهي إشكالات كثيرة يمكن كيف انتزع هالإقنوم هال إذا كانت هي واحد ثلاثة في واحد كما يقولون أنه أو إله واحد له ثلاثة أصول أو قانين فكيف هذا خرج وانتزع ودخل في رحم مريم كذلك امتزج بالناسوت وأصبح انسانا في مظهره يعني امتزج هنا بماذا بجانب البشر بالناسوت ألا يدل ذلك على تعدد ظاهر لأن معبود النصارى لو كان واحدا له أقانيم ثماثة لما كان خروج أحد الأقانيم وحده ونزوله إلى الأرض يعني هذا إله صرف لوحده كما يريد وإلا مو مو مرتبط ليس مرتبطا بالوحدة التي يزعمون أنها للعالية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 طيب بقية الإلهين أو الله ذاك وين صار حقا ينطبق عليها قول الشاعر الجاهلي حديث خرافة يا أم عمرو فهذا الكلام إذن فيه تناقض أن الذي يعني هذا الاتحاد وهذا الهبوط انفصال الابن عن الأقنومين الآخرين معناه أن الذي هبط واتحد بالناسوت لم يكن هو بعينه وإنما هو شيء آخر فهو المسيح الإله وهو ليس المسيح الإله في آن معه إما أن يكون المسيح الإله الذي ولد منذ الأزل موجودا ضمن الأقانيم أن الابن أو أنه غير موجود وهبط بعد ذلك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 بل بإلهام من الله وإعلان منه يعني عليك أن تسلم بحكايات ألف ليلة وليله باساطير إذا ناقشتها قالوا لك لا ينفع النقاش ولا تفيد المباحثات النظرية والحجج المنطقية بل أن تؤمن وتسلم وهذا كان شعار فلاسفة الآباء المسيحيين في في القرون الأولى التسليم دون ما مناقشه واستمروا لفترة طويلة عدة قرون على إلى أن جاء قديس توم الإكويني وحاول أن يفلسف العقائد المسيحية ويضع لها أساسا عقليا هذا في العصر الوسيط كتب كتابه الهام الخلاصة اللاهوتية متأثرا بالفلاسفة المسلمين وبمنطق وبمنطقة أرستو فأراد أن يقيم ومتأثرا بعلم الكلام الإسلامي الذي هو علم الكلام وتأصيد للعقائد الإسلامية على أسس برهانية فهو أراد أن يؤصل العقائد المسيحية على أسس أيضا عقلية ومنطقية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 الهية المسيح مرت بأدوار الذين يعني ترى كتب التاريخ أن الطلائع الأولى باستعمالنا المعاصر من المؤمنين بالمسيح والمسيحية ومن الحواريين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 عقيدة إنسانية عيسى كانت غالبة مدة تكون الكنيسة الأولى من اليهود المتنصرين طبعا هو اللي أكثر تبعه من بعقسم من اليهود الذين تنصروا يعني هو كانت رسالته إلى بني إسرائيل وهذه بنص التوراة نص صريح ما جئت إلا للخراف الضالة من بني إسرائيل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 المسيح والتي تسمى بها النصارى فيما بعد النصارى نسبة إلى الناصره والنصرانية وجميع الفرق النصرانية التي تكونت من اليهوديه اعتقدت بأن عيسى إنسان بحت مؤيد بروح القدس مسدد بروح القدس إنسان بحت هذا ما يقوله نص دائرة المعارف القرن التاسع عشر وهي أوربية، سكليبيديا معروفة. مؤيد إنسان مؤيد بروح القدس، وما كان أحد يتهم الذات يتهمهم بأنهم مبتدعون ولا منحدون. ويروى عن أحد المؤرخين اللاتين في القرن الثاني للميلاد. يروي يقول أنه كان في زمنه في الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح هذه في القرن الثاني للميلاد ويعتبرونه انسانا بحتا وإن كان أرقى من غيره من الناس ما فيه شيء عند قدرات الله أعطاه الصفاة أرنس الأخذ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 فالناس المؤمنين المسيحيين الأوائل كانوا يؤمنون بيعني عيسى إنسان نبي رسول ما كانت مطروحة هذه الفكرة من أين جاءت هذه القضية كان بولس الواضع الأول لبذرة ألوهية المسيح أشرنا إلى ذلك من قبل أن شاول أو بولس هو الواضع الأول لألوهية المسيح ويقول ويلز راح القديس بولس يقرب عقول تلاميذه الفكرة الذاهبه إلى أن شأن عيسى كشأن أزوريس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 وإلا من أين لا يمكن أن يسلم عاقل بأن وحيا أو إنجيلا يزعمون أنه من الله أو وحي الله ليقول لهم أو يأمرهم بعبادة رب وأن عيسى رب والروح القدسية رب وثلاثة آلهة لا يمكن أن يسلم فلازم هنالك أصول تاريخية وبولس هو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 إلى الناس هذه المرة وفيها تناقض ظاهر عن تعاليمها الحقيقية أشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه فكان بعضهم يراه رسولا ككل الرسل وآخرون يرونه إلها هذه هي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 محور حديثنا للمحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته